لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مقهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما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 ألكهم شر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكهم خير البرية جزاؤهم عيد ربي الجنة عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا